أَبَنُضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ ضَلالًا وَمَا ضَاهَ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ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 ان اتخذ مما يخنق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كضيم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 وكذلك ما أرسلنا من قدرك في قرية من نذير إلا قال مترفها إلا قال مترفها إن وجدنا آباءنا على أمّة وإن على آثارهم مقتدٌ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلِ امْتَتَّهَا أُولَٰئِكَ وَآبَاؤُهُمْ حتى جاءهم الحق حتى جاءهم الحقم ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإن به كافرون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 ربك خير مما يجمعون ولو لا يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفّر بر وحمة لبيوتهم لبيوتهم سقفا من فضة ومعالج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكعون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نخيض له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 لما ملئ فقال رَسُولُ رسول رب العالمين فلما جاءهم باياتنا اذا هم منا يضحكون وما مِنْ من ايه الا هي اكبر من أختها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 عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكة جاء فَسَخَّفَ قَوْمَهُ فَأَقْعَوْهُ إِنَّهُمْ إِن كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ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 ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يكافؤ عليهم بصحف من ذهب وأكوان. وفيها ما تشتهي الأفوس وتلذ الأعيون وأنتم فيها قايدون. وتلك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 سبحانه رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون سبحانه رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضون ويلعبوا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 ومعده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق إِلَّا مَنْ شهد بالحق وهم يعلمون ولا إل سألتهم ولا إل سألتهم من خلقهم ليقولن الله فَأَنَّا يُؤَفَكُونَ وَقِيلَهُ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُلَائِقُونَ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ